للمشرع لم رحت يا صاحب الجوب مشبوح عيني على الدرب اتمنى لتعوم اتنطر دمعي جموم يحفر بالخدود كل ظنتي عليا تريه سا يا وفا ما بيه ما بيه أقطع ظنتي وما بيه البيان الخيام أصبحت، أفترض يا حار، ويا خيم أصلها العطش، تصرخ الأطفال، وشلون صبرها حري؟ ما عندي كنرا كنرا بالنشده يا بالفضل والقلب محتاج محتاج محتاج و سكنيه تناشدني اجت عنك يا مره واتقل لي عني شعطني ما رجعت اخبار بالجي عباس الشهيد متوعد ويا ويا ويا زينك زين بالجانات تنتظر يرجع وليها وعدها يرجع لكني تعطل عليها. متقبع بالهيم والحزين تصفيك بديهة بديهة صاحتي اخو يشعى الطليب سام عالخبار مع تنياء جيت تنشيد من حسيات ايقل هالجفوف تقطعت وانصابت العين, العين العين العين صاحت يا أخويتها بعد ننطل وجيه وين وين عقبالش في لش أنتظر من تهجم عداي عداي عداي صاحت يا شاف الهبتي ولطمت على الرأس وينك يا بخري وغايتي وصاحب دم وماس خويه الهمون العذاب تقبله يا عباس يلتحضر بيوم الشداد هاي الشداد ها هاي الشداد ها الحندسة الصوتية والتوزيع مشتاق القريش